اخذ الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أسمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير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 كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يونيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي احصنت ترجها فنسخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.